يا سلام يا حسن يا عناد هو حسن, حسن ماله يا عم. عم ما هو زي الفل اهو يا سناء وبيلعب كويس قوي كله حماس لا لا لا حسن مش طبيعي خالص انا عارفاه كويس قوي طب طب استني انت رايحه فين رايحه فين انا لازم اتكلم معايا يا عمرو ما تبقيش مجنونه بقى الب... كده انا هبوظ الماتش كله يا سناء يا زئ انت رايحه فين يا مجنونه يا مجنونه ولا ايه نقطتين للخصم في زمن قياسي ده انا لسه بقول عليك يا حسن العب يا عناب يلا يا عناب مرانك يا حسن ركز يا حسن يا حسن, يا حسن. ركز يلا يا حسن حسن حسن خد بالك يا حسن سناء انت تخطبت يا سناء ملكش بقى يا حسن دلوقتي ركز في بالماتش يا حسن ردي علي يا سناء اتخطبتي قضي عليا يا سناء اتخطبتي ايوه ايوه يا حسن اتخطبت واتخطبت مين يا سناء امر يا حسن, <تصفيق> <تصفيق> <يا> حسن. <تصفيق> برافو يا ابني حسن رجع تاني يستعيد تركيزه ولياقته ايوه كده يا حسن يلا يا عناب وبيصفر الحكم وكده في استراحه ونعود بعد قليل فرق بينك وبينه مش كتير ليه يا حسن ليه لو فضلت بالمستوى ده يا حسن ما افتكرش انك هتعمل نتيجة كويسة حاضر يا اشرب العصير ده يا حسن انا عاوز اعرف دلوقتي سناء بجد اتخطبت ولا ايه انت ايه زعلت ولا ايه لا لا لا خالص مش النظريه امال ايه النظريه يا حسن بيه النظريه ان انا ما اعرفش انها اتخطبت وبعدين سناء دي زي اختي من زمان جدا لهلك يعني يعني لازم اعرف عنها كل حاجة مش اكتر يعني عندك حق يا اشرب العصير استنى يا عوضين اشرب العصير يا حسن عشان ده دلها ينفعك دلوقت ما افتكرش ان الكلام ده ينفعك بحاجة دلوقت والله عايز اعرق بس مش اكتر يعني اشرب العصير يا حسن وتعود المباراة ويعود حسن ويعود الامل بالفوز والمطعة للملعب بابا ايه يا نوع خير عايز اقولك حالة اتفضلي قولي وبسرعة ها ها مش ممكن انا لسه ما قلتش حاجة يا بابا مش ممكن يا امي. معقول إيه يا باب؟ أه سوري يا رينا سوري أصلي أنا ما كنت تعرف إن كرة الريشة دي ممكن تبقى ممتعة بالشكل له بس تعرف بقى متعتها دي من رشاقة يفنوا عبقرية اللعب نفسه حسن عناب بمناسبة حسن عناب يا باب عاوز أقولك حاجة عمايك يا نور ومن إمتى يعني بتسأليني قبل ما تطلوب مني حاجة ولا تكلميني في حاجة أنا بحب حسن يا باب <تصفيق> حسن فاز يا نور حسن فاز يا بابا ما انا عارف انا مش مصدقه نفسي خالص يا عسليه اللي احنا عملناه في حياتنا كلها كوم والمكافاه اللي اخدناها كوم تاني خالص لا وقال ايه كان عاوز يتجوزك هو كان اسمه ايه يا زوبه حمص لا حلوه وإيه بقى الفرق بين حمص وعسلية لا فرق كبير العسلية فيها حمص إنما الحمص لما أغزة مفهوش عسلية مؤقتلش يا عسلية هنعمل إيه يا أخويا بالفلوس بتاعت المكافأة دي عشر تلاف جنيه حسن عنابلوه جزء ومتنازل عنه عشان جوازت بيك يا أحلى زوبة يعني هنفتح الكوشك يا عسلية هنفتح الكوشك يا زوبة واللقمة هتبقى بالحلال اللقمة هتبقى حلال يا يا لقمتي انت ما تعرفش يا حسن انت عملت فيا ايه نجاحك بجد حسسني بقيمه نفسي وبقيمه فلوسي لاول مره احس ان انا ابتديت اعرف استثمر فلوسي وانا بصراحه مش عارف اقول لك ايه ولا حاجه يا حسن اوعى تقول حاجه انت كل المطلوب منك التدريب ثم التدريب ثم التدريب بالاضافه كمان ان انت هتشتغل عندي ايوه وهشتغل ايه بقى عند حضرتك ده إيه السؤال المحرج ده شوف يا حسن انت هتشتغل عندي اي حاجه وكل حاجه طب عن اذنك قسمة بيه رايح فين راجع على طول حسن يا حسن انت رايح فين يا حسن هو رايح فين يا بابا مش عارف انا يا دوبك بقول له هتشتغل عندي قال لي راجع لك على طول <متحدث> تعرف يا عمر انا عمر ما كنت متخيلة نفسي عروسة ولا زوجة الا الحسن ما <متحدث> بقولك يا سناء بقى لاش استفزاز كفاية صلة حسن ده ايه هو مقرر عليا ولا ايه ايه مش عاجبك يا سي عمر ايه ده انت بتظهر امتى و ايه اللي بيجيبك و بتجي الزاقي كدا عاوز ايا حضرتك حضرتك انت عاوز مني ايه مش عيب برضه تعرف ان اللسناء ولي امره و ما تجيش تطلبها منه هي دي الاصول يا ابن الاصول ايا ايا مص بص والله العظيم انا طلبتها من ابوها من عم حامد ايه ايه ايه قالتك كمان شايفة موقفك قدام حسن عجيب قوي بقول لك ايه انت بتتصرف معايا بالشكل ده ليه من الاول خالص عشان اول مرة اتقابلنا انت تخضيت وبصراحة عجبتني خضيتك جدا بسلام يعني ايه بقى المهم انت عاجبك سي عمرو ده سنه انت شايف ايه يا حسن انت ايه انت هو هتعمله ايه انتوا هتقسموا عليا ولا ايه وعم حمد فين زمانه جاي عمر، تعرف انا جايلك ليه اساسا لا انا ما عنديش فكره قلت من باب الاصول اني اجي واقول ان أخطب خطبتك خطبتي خطيبتي انت بتقول ايه يا حسن اللي كانت خطيبتك نهى ب... بجد حسن الف الف مبروك الف مبروك والله العظيم والله العظيم انا فرحت لك اهو الف الف مبروك يا اهلا اهلا اهلا يا حسن مبروك الماتش الله يبارك فيك يا عم حامد مبروك لسناء بيني وبينك الراجل ده مين اه اه اه عمرو ايوه مش نازل من زور خالص وهو مين اللي كان بيعرف ينزل من عم قبل كده كل الناس وقفين على اول زورك ومش عارفين ينزلوا وانت مش عاوز تبلعهم ابلع بقى عم حامل ابلع بقى مش قادر يا حسن اقولك اعصر لمونة على كل واحد قبل ما تبلعو نظرية ولا مش نظرية حسن يا حسن نوها انت ايه اللي جابك هنا وهنا من قامت من ساعة ما انت ما جيت وانا واقفة مستنياك ليه؟ غير حصل حاجة؟ وايه اللي ممكن يحصل يعني؟ انا مش عايز سيبك ولا لحظة يعني نعم ايه مش سمعني ولا ايه بقولك مش عايز سيبك لحظة واحدة اركب بقى حنروح فين انا غمض عيني وادوس بنزين وامشي واسيب العربية تودينا زي ما هي عايزة لا لو حتغمضي عينك بالشكل ده وبايع خالص يبقى أنا سوق أحسن انت بتعرف تسوق برضو لا <تصفيق> هيل طب يالها سوق غمضي عينيكي خدي نفس عميق زفير شهيق بري كو هو ده حسن علناب هو ده حسن علناب اللي يفتح عكده عباب واللي عمره مكان كداب واللي كمان حيفضل طول عمره شباب في شباب بقول لك ايه يا هدى ده يا بجوز بنتك يعني لازم تكوني بشوشه اكتر من كده وحنونه اكتر من كده تستقبليه بابتسامه وتودعيه بابتسامه انا مش قادره اصدق يا اسامه ان نهى ممكن تتجوز واحد زي ده ماله ده اسمه حسن عناب وكمان فلاح وماله عندك مانع تاني شكله كده يعني مش مشكله عندك موانع تانيه متسرع واهوج ومجنون وهو المطلوب ليه بقى ومطلوب في ايه تسرعه وجنانه ده بنتك نهى مش أي حد يقدر عليها ولما نلاقي واحد بيحبها المهم هي تحبه وهي كمان بتحبه لما نلاقي واحد بتحبه هو بيحبها يكشي عبر لها عن حبه لها بالخرزانة مناش إحنا دعوة سبيهم سبيهم يا هدى طب ايه رايك بقى يا أسامة إني حاسه كده إنهم مش هيعمروا وأنا حاسس إنهم هيعمروا مع بعض أما نشوف مش واقف مش واقف ولازم تعرفي كويس قوي ان مش حسن الناب اللي ممكن تؤمره واحدة واحدة؟ واحدة دي تبقى تقولها في الشارع انا اسمي نوها وانا اسمي حسن حسن الناب بتفد لقف ما قولتلك مش واقف حصرخ ابقي شوفي مين اللي حيسمعك يا نهى محدش حيسمعك غيري ولو حصلك حاجة محدش حينقصك برضو غيري يلا ارقعي لك صوتين سمعيني صوتك اشجيني صراخي لا, لا حاجه لا لا, لا مجنون بقى م وش أورحي؟ برضه على نفسك. أوه، والنبي بيعع. لا ع. طب ما عارف رايح فين؟ رايحين على البلد اللي تجمع عشان ليله. وش؟ تهمك ورزل. وأنا كمان بموت فيكي. أنا بشتمك. وأنا بحبك. أنا بهزق. وأنا بموت فيكي. مش عارف ظهر عطلت عطلت طب انزل كده هقادي اخرتها عشان لما اقول لك تبقى تسمع كلامي تقدر تقول لي احنا فين دلوقتي ما هي دي الصحره اللي تجمع شمل العشاء عاجبك كده لا طبعا ما تطلبي حد يجي جرها يا نهار اسود ايه ما فيش سيجنال في الموبايل وانا كمان ما عنديش سيجنال في الموبايل بتاعي نفس الصحراء ونفس نهى بس مش حاسه كده ان ناقصنا حاجة نوها. ها يا نهى اه من هناك يا نهار اسود نظريه يا بارا.